أنا همكا اسبابة ذي رديس عام أقرغ نخرق الإنسان ذي الدنيس يروى المحان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن لبدا أيحسب أن لم يره أحد ينوم في زمريوان ينتشغ الشيطاس ينوم في زريوان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إخنقما سسنة ولن إرس سيني شنفيرن نمليس سيني فرذان الخير ذو الشر فلقتح من عقبه وما أدراك من عقبه فك رقبه أو طعام في يوم ذي مسغبه يتيم ذا مقربه أو مشكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة رعمر يدهم تساوت تضرر ذا شي تساوت ذسل ختم قرتي ينزان نغذش شب وصلاز أغجري في قربا نغمغبون ينطران ينفير ذا الممنيين أغفر صفر إجتمو الصين أغفر حانا إجتمو الصين أذويذ إذا تويفوش والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موسدة وإذا كنين كفرا سلية دين جلان أذن نهندة زرمال في